سمع الله لمن حمده ربنا و الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت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 ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضارب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 اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم انس وحشتنا في القبور وامنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا وذوي أرحامنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم مربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسمك اللهم لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعدل المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا قوي يا عزيز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 الله اكبر